في نبيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريده للمل العالمين ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير أمة أخرجت ذي الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتدون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن البنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِي كَاصِرٍ أَصَابَتْ أَصَابَتْ حَبَّةَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يانونكم خبا لهم والذم ما عنتم قد بدت البذاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين لكم الآيات إن كنتم تعهلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغيروا المضوب عليهم وَلَقَدْ عَلَيْهِمْ رِزْقًا وَمِنْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً وَمِنْ قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ حَسَنَةً تسوهم وَإِن تُصِبْكُم مُّصِيبَةٌ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم مَّكِيدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهُ أكبر.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 وَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَإِذْ قِيلَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الظائفتان منكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ومن نصر إلا من عند الله وبنصر إلا من عند الله العلي العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله العلي العزيز الحكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضاعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وَإِذْ يَعْلُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مُثْرُونَ سَارِعُوا إِلَى مَوْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ عَرْضُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, والأرض لِلْمُتَّقِينَ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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين على والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَرْفَعُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جزابهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنان فسيروا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 سِوَاهُ هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِذْ يَمَسُّكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ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 وَيِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَنْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ وَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمُوا تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوا وَأَنْتُمُوا تَنْظُرُونَ ولقد كنتم تمنون البوت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّ مَا تَنقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وبيّو قلب على عقب يجف لي يضر الله شيئاً وس يجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً وجلاء وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّجَلَّى وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا ومن يرد ثواب الآخرة نوتي منها وما يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الضراط المستقيم ضراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضراط إذا اذا جئ انا الله والفتح اذا جئ انا نصر الله والفتح ورأيت أن سيدخلون في دين الله أفواجا ورأيت أن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إن هو كان توابا. الله